الحمد ل يقول ا ل ل ا ه د ما ل عدوا خطب ك م في الله نحن يجب معظم ن ي ش ع انه ئ ر الله ف ت م ببيت ي ا ل ل ل ه ب فوطا للبر ل ه والان ل فرصة وغيرها العصر يرفع يا محمد قال الله عز وجل فان المصلين الذين هم عن صلاتهم سهول ص ل ا ة الظهر و ا ل ج م ع ة في أ ي ل وقتها عند انتصاف النهار فهذه هذا مؤخر ل ل ص ل ا ة وقتها إ ن ا ل ص ل ا ة كان ت ل م و ي ن كتابا موقوطا فلا يجوز أ ب د ا أ ن تؤخر ا ل ص ل ا ة حتى يرفع انان العصر ف ا ل ص ل ا ة ما بين الظهر والعصر وافضل عملي ا ا ل ص ل ا ة لوقتها في أ و ل ه ا و ا ل ص ل ا ة الظهر والجمالات اخر في بلادنا فقد أ خ ر حكام ا ل م ظ ر ف أ ع و د الى وقتها ا ل أ و ل يا إ خ و ا ن أ م ا اللباس العسكري ا ل أ ص ل المسلم يلبس ما شاء ما جنب مخيله او مصرفه اي دون إ س ر ا ف و دون مخيله ولكن ما عرف بين الناس ا ل آ ن من ملابس ا ل ع س ك ر ي ة هذه ليست م ح ر م ة لا ولكن يا إ خ و ا ن ي ويا شباب البسوا لباس العوام يا اخواني هذا اللباس يخيف بعضنا هل يجوز م ك ت ل حائل المصلى ولو كانت م ع ل م ة معلمه ق ر آ ن أ و ط ل ب ة عيد يجوز لا ان تجلس في المسجد لكن تتجنب المصلين لا تصلي وتقف الصفوف تتجنب جاز لان تحضر الدرس وجاز لان تدرس حتى دون ا ل ق ر آ ن جاز ما حكم ا ل ص ل ا ة في مسجد وراءه قبر بينه وبين المسجد حائط ولا يوجد باب ولا ن ا ف ذ ة و ا ل غ ن ي باسم الجامع ويذبح له الناس إذا وإذا هذا هذا المسجد على قبر لتعظيم صاحب القبر فلا تصح الصلاة في المسجد هذا لأنه بني لتعظيم هذا الرجل وإذا كان القبر أو المسجد لم يبنى تعظيما بني قبر بني يبنى لأنه لتعظيم في لتعظيم على لم تصح أو لصاحب هذا القبر وكان لا يخص بتعظيم ولا ز ي ا ر ة ولا ذبح ولا شيء وكان خلف المصلين ج ا ز ة جازه ا ل ص ل ا ة أ و عن يمينه مفصول بجدار ج ا ز ة ا ل ص ل ا ة أ و عن يساره ج ا ز ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان بين المصلين وبين القبر هذا جدار فاصل أ م ا إ ذ ا كان ب ج ه ة ا ل ق ب ل ة فلا يكفي الجدار يجد أن يجب أ ن يكون بين القبر وبين جدار المسجد ممر فاصل عندها يجوز ا ل ص ل ا ة و إ ن كان المسجد في ج ه ة ا ل ق ب ل ة أ ق و ل مفصول مفصول بجدار أ و مفصول عفوا بممر بين جدار المسجد وبين القبر جاز إ ذ ا كان القبر لا يعظم ه لا يخص ب ز ي ا ر ا ت تعظيما وتقربا وذبحا ونذرا فهذه كلها عبادات والعبادات لله فقط يقول السائل ما هو حكم ترك ا ل ص ل ا ة روى مسلم في صحيحه عن جابر قال ق ا ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر, بين العبد والكفر ترك ا ل ص ل ا ة وروى أ ح م د والترمذي وابن واجب بسند صحيح عن ب ر ي د ة قال ق ا ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ه د الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر يقول السائل هل هناك خ ط ة عمل دعوي ة م ن ظ م ة للتصدي للفاطميين الجدد في تونس في إ ط ا ر ا ل عمل الدعوي المنسق نعم هذا هو السؤال كل فرد مسؤول عن تبليغ الدين وعقيد ا ل السنه و ا ل ج م ا ع ة في هذه البلاد ل ف ظ ت في يوم ما الفاطميين ا ل ش ي ع ة لم يمكثوا في هذه الربوع إ ل ا خمس و ستين عاما ثم ذهبوا إ ل ى مصر كما تعلمون أ و يعلم بعضكم لا وجود لهم هل يليس بلاد ا ل ش ي ع ة و ليثبت فيها ا ل ش ي ع ة أ ب د ا و يقول فقط ا ل إ ع ل ا م ي ه و ل ا ل أ م و ر و يدعو و لكن كل مسلم وجب عليه أ و ل ا أ ن يتعلم عقيدته وجوبا بل شرطا ثم يعلم غيره فهو مسؤول و أ ن ت م كثير منكم م ن يعلم هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل م ن ح ر ف ة لا نريدها في بلادنا انتبهوا يقول السيد الشيخ الكريم السبيل الأمثل لتوحيد المسلمين في تصدي العلمانية يبينوا الحق صفوف تونس وما هو دور العلماء والدعاء دور العلماء والدعاء الحق المكتوم الأمثل للهجمة على الإسلام العلماء العلماء للناس ما وغائب ماذا يخافون أن كانوا قبلي خ ا ف و ن أ ن يكون م أ وهم السجن أ و المنفى او تطير الغروس قل الحق و بينوا للناس الحق س ت س أ ل و ن يا أ ه ل العلم ثم ا ل د ع و ة في بلادنا م ف ت و ح ة الحمد لله أ م ر ا ن اؤكد عليهما و أ ؤ ك د لا تحزب ولا تسميات لا تحزب في ا ل إ س ل ا م ولا تسميات انتبهوا ت ق و ل السؤال ما هو حكم ق ر ا ء ة ص و ر ة ياسين على ا ل أ م و ا ت وما هو حكم ز ي ا ر ة القبور و ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة عليها ا ق ر أ ياسين على موتاكم رواه ابن داود وهو ضعيف لا يحتج به بعضهم ي أ خ ذ بهذا وهم ا ل ص و ف ي ة عاده ي أ خ ذ و ن بالضعيف وليهم هم الاسناد و ل ا ش ي ء ثم ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة من البدعيات قولوا بالله ا ل ف ا ت ح ة تقراون على اموات ل أ م في ا ل أ ف ر ا ح عند عقد النكاح أ ي ه م ا صحيح <تصفيق> أقول ل ل ا ا س ما هو ر أ ي ك م يا شيخ في من يدعو إ ل ى تحزب السلفيين دفاعا عن المصالح الدرس وقد أجبت على عن هذا السؤال لا تسميت هل سمعتم ذكرت اسما غير مسلم ومؤمن؟ إن شاء الله لا أذكر هذا في دروسي بإذن الله لا يا أخواني نسنا هل مسلم مسلمون قد دروسي ذكرت غير أذكر تسميت سمعتم أجبت بإذن متحزبين بينكم عن معكم ومؤمن إن نحن في هذه تسميات م غ ر ض ة يريدون أ ن ي خ و ف بها ا ل ع ي ا م الذين لا يعلمون كثير من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة انبذوها ردوها من انتسب لحزب إ س ل ا م ي فرق المسلمين أ ق و ل لمن ينتسب إ ل ى حزب الذي لم يكن على حزبك ه ل هو من خوارج والذي لا يتسمى أ و يتسمى بهذه التسميات ا ل م خ ا ل ف ة التي ليست من مصطلحات المسلمين هي محدثات وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار هاتوا لي هذه التسميات من الكتاب و ا ل س ن ة لا تجدوها بعض النساء يشكين من سلوك أ ز و ا ج ه ن الذين يتصرفون مع الناس بشكل عادي لكن مع نسائهن يصيحون ويكونون ع ا ب س ي ن و ك أ ن ه ن ي ك ت م ن على أ ن ف س ه ن فالرجاء ن ص ي ح ة لهم يا شيخ رواه الترمذي وابو داود ب س ن ة صحيح عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م أ خ ل ا ق ا وخياركم خياركم ل أ ه ل ه خياركم خياركم ل أ ه ل ه من أ ق ر ب الناس إ ل ي ك أ ل ي س هم أ ه ل ك زوجتك أ م ك بنتك أ خ و ك إ ذ ا لم يجدوا فيك خيرا ف أ ن ت تصطنع الخير مع غيرك مستحيل هؤلاء أ ق ر ب إ ل ي ك أ ق و ل ا ل م ر أ ة أ ن ت مسؤول عنها أ م ا م الله عز وجل إ ذ ا صلت خمسها وصامت ش ه ر ه وطاعت بعلها وحفظت فرجها تدخل ا ل ج ن ة إ ن شاء الله و ي أ ث م كل من لا يعطي حق زوجته الشرعي وهن ضعيفات إ ن ن النساء هن ضعيفات ا في اعناقنا سبحانك اللهم ب ح م د ك اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ه